إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقول النار كدأ بآل فرعون والذين من قبلهم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 والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة ان في ذلك لعبره لاولي الابصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحر ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل اونبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها, خالدين فيها وأزواج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 فغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا إننا آمننا فاغفر لنا ربنا إننا آمننا فغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين وَالْقَانِتِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بالاسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو شهد الله أن لا إله إلا هو والملائكة وذل العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام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 فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تعلوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد إن الذين يكفون بآيات الله ويقتلون النبي نبي غير حق ويقتلون النبي نبي غير حق ويقتلون الذين أمرون من الناس فبشرهم بعذاب أليم أَلاَ إِنَّ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ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 ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وضرهم في دينهم ما كانوا يفترون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 وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرِ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل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 وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسًا وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل اطعوا الله والرسول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 لَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى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 فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك أن الله يبشرك بيحيى مصدقا مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب ان يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية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 يا مريم ان الله اصفاك واطهرك واصفاك على النساء الى العالمين يا مريم قنطي لربك واسجدي يا مريم قنطي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين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 إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ, بكلمة منه اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَ بَنُ مَرْيَمَ وَجِيْهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ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 انني قد جئتكم بايه من ربكم اني اخلق لكم من الطين كهيئه الطير فانفخ فيه فانفخ فيه فيكون طيرا باذن الله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 ومصدقا لما بين يدي من التورات وله, وله حل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله رب و ربكم فاعبدو هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أن إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون